عين صلاة بإيمان ودموع طلب من فاسم عمتك اللي معانا دريبي وفي واللي ما تعبو صعب علي اللي معانا دريبي وفي واللي ما تعبو صعب علي والما يحتاج لشفاه من مرضه جالك يبكي تشفع فيه وفي كلنا جوه تحنطك طفع صلاة بإيمان ودموع طلب منك باسم عمتك تشفع لنا عندي إلا لنا كان قدام أيقونا لصورتك ما سبيت إيد أنا دل وشموع كان قدام أيقونا لصورتك ما سبيت إيد أنا دل وشموع كان إيمانها شديد بشفعتك تلقى الراحة في حطن يسوع وفي كلنا جوة فيللا صهادي من صرتك جذاب بعد ضلال رجعن تايبين بعد ما عاش وزمن شو عرفوا فديهم فيه واسقى وفين كلنا بوطحهم طرق رفعن صلوات بإيمان ودموع طلب منك بس ما أمتق إشفعنا عندي إلا يسوع وفين كلنا بوطحهم طرق رفعن صلوات بإيمان ودموع سی ما انت، تشفای من علیه لهن یسوع، تشفای يسوع علیه لهن يسوع